صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال إبراهيم لأبيه آسر أتتخذ أصناما آلهة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 كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازع قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس باسعة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا فَطَرَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهَجَرَ قَوْمَهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ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 وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ كَلَهُمْ أَمْنٌ أَرَأَيْتَ لَهُمْ أَمْنٌ وَهُم مُّهْتَدُونَ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نشاء حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح اذهدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان ومن ذريته وَدَاوُدُ وَسُلَيْمَانُ وَعَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونُ وَكَذَلِكَ نَجَّيْنَا الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصالحين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 ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا فَإِنَّ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أَنَا إِنَّ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هَدَاهُ قُلْنَا أَسْأَلُقُ إن هو إلا ذكرى